ثمانية استمع إلى الحوار ثم قرأه واكتبه في دفترك عطلة سعيدة مرحبا هل أنتم تعيشون في أنطاليا؟ لا نحن نعيش في أنقرة والآن نحن في العطلة لماذا تفضلون أنطاليا لقضاء عطلتكم الصيفية؟ لأن أنطاليا مدينة جميلة جوها مشمس وبحرها حار وشاطئ البحر أيضا جميل جدا كيف تخضون أيام عطلتكم؟ نحن نسبح في البحر ونزور الآثار التاريخية ما اسمك؟ اسمي طارق وكيف تقضي عطلتك يا طارق؟ عطلتي ممتعة جدا أنا أصبح في البحر وألعب على شاطئ البحر وأصنع القلعة الرملية مع أصدقائي أتمنى لكم عطلة سعيدة